وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا, نؤتها أَجْرَهَا مَرَّتَيْهِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَانِ 17. لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول, بالقول فيطمع الذي في قلبه مرم وقلن قولا معروفا 18. وقضن في بيوتكم في بيوتكم ولا تذرج نتضرج الجاهليه الاولى واقم الصلاه واتنا الزكاه واطعن الله واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البين ما يريد الله ليذبح عنكم رجس اهل البيت وينطهركم ويطهركم تطهيرا واذكروا ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكم واذكروا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكم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 أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا اذا قضى الله امر ان يكون له ملخره من امره ومن يحصل لا رسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يحصلها ومن فقد ضل ضلالا مبينا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 قَبازَيد مِنهَا مطَرًا زَوَّ جناكَها زَو جناكَهاَا لكَلى يكُونَ على المؤمِين حَرجَ لكَ لا يَكُون على المُؤمينَ حَرج فيِي أأَزْواجِ أَدائِ إذاَا فَضم إذَا بَضَو مِهُ وَضَرَ وَوكانَ أَمّ اللهَّهِ مَفلا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 وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى اللَّهَ حَسِيبًا مَا كَانَ الْمُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ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 أحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً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 سَرَّحْنَا سَرَّاحًا جَمِيلًا يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُمْ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أفاء الله عليه.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 وَمَرْأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إن أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا قَالَتْ قَالِصَةٌ لَّكِنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَي لَّا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا